أو هم الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا بل عللك باخع نفسك على انذارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سفا ان جعلنا ما على الاض زينه لها لنبل وهم ايهم احسن عملا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 بعثناهم لنعلم أي الحسبين أخصى لما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم كتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم دقام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن اترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله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 ومن يطل فلن تجد له وليا ينقشدا وتحسمه ميقذا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم وكلب باسط فرعيه بالوصيد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 ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء مني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربيني أقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما نبسوا له غير السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتن ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من ذلك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 الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات تجري من تحتها الانهار حلولون فيها اولئك لهم جنات تجري من تحتها الانهار محللون فيها من اساوق يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنك مرتفقا واضطرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل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 قال له صاحبه وهو يحاوروه اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشريك يا ربي احد ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ترني على أقل منك مالا وولدا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 وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له الفئة ينصر له من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عطبا يضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما همها ان انزلها من السماء فاختلط فاختلط بين نبات الارض فاختلط بين نبات الارض وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون سينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادق منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أولما بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا أينتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم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 إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطن ليلحظوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن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 قال أرأيت إذ قوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وَمَا أنسانيه إلا الشيطان والمذكرة واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثالهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه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 ولا اعصي لك امرا قال فين اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك من ذكر فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خارقها قال أخرقتها لتغرق لها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسي ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا أولا من فقتله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 طَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَى يَا أَن قَرْيَةً اسْتَطْعَمَ أَنْ لَهَا فَأَبَى أَنْ يُضَيْفُوهُ فَأَبَى أَنْ يُضَيْفُوهُ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ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 سفينه نوصب واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يلهقهم ما قضى له وكفر فان اردنا ان يبدلهم ربهما خير منه سكتا واقرب رحمه وأما الجدار فكان لأولى مين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أؤوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك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 وَأََّ مَنْ آممَنَ وَ مِنَ الصَالِح خَ لَهُ جَزَاء للحصْن وَسَنَقولُون لَم منِنْ أَمْرِنَا يُصر صَُّ أَْمَ صَبَب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقاد أحطنا بما لديه خبرا ثم أكبع سببا حتى إذا بلغ بين الستين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن جاءوا مأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً فهل على ان بيننا وبينهم سداً قال ما مكنني في ربي خير فعينوني بقوه فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردم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 أعتدنا جهنم للكافرين نسوها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه